<تصفيق> مش شايف مصرية؟ مصرية؟ لكبتيكوا كويسة حاجه مش في مش مش هيسلم اي كتاب من اخطاء الاخو كانوا قايلين على النسخة المعرفة مشكلة؟ Dikoisa kidden. Taitsi, että jähdikoisa. وجد جابوا الكتب جابوا الكتب للإخوة وقال بيجيب الكتب للإخوة وقال إن في كتب جاية للإخوة تقريبا بيصور الكتب للإخوة اللي مش كتاب أوكب أيها نبدأ ولا نستناهم، نبدأ <تصفيق> السلام عليكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقي ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوءي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوءي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه تكلمنا عن بعض اللغويات في هذا الحديث ووقفنا عند الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث أو هذا الباب هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة يعني يلزم الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة هذا هو الواجب الزيادة على المرة من المستحبات يستحب أن يزيد المرء عن المرة الواحدة يعني يجوز له أن يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فالمرة هي الواجبة يعني يلزمك أن تغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أما الزيادة فهي من المستحبات وهي من سنن الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هل يجوز الإنسان يغسل بعض أعضاء وضوئه مرة؟ والبعض الآخر مرتين والبعض الثالث ثلاث مرات يجوز له أن ينوع في الوضوء الواحد يجوز أم لا يجوز له ذلك يجوز, يجوز أن ينوع يجوز له أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا وطبعا هذا من باب سنن التنوع يعني أنت حاول الأشياء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بأكثر من صفة يعني من باب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فافعل كما كان يفعل تتوضأ مرة مرة وأحيانا تتوضأ مرتين مرتين والأكثر الغارب تتوضأ ثلاثا ثلاثا لأن هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم لسه بدر قوي استعجلش هنقولها الزيادة فوق الثلاثة إن شاء الله هقولها دلوقتي وهقولها في آخر الدرس إن شاء الله بس احنا عشان نخرج من القضايا يقول الإمام النووي وجاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله اختلاف روات دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ وعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث يعني الثلاث هي الكمال يعني في حاجة اسمها واجب الوضوء الواجب وفي حاجة اسمها الوضوء الكامل أو المستحب زي بالضبط كده الركوع الواجب والركوع المستحب أو الكامل أو كمال الركوع الركوع الواجب أن تمكن يديك من ركبتيك وإن كان الانحناء يسيرا وإن كان الانحناء يسيرا أما الركوع الكامل فأن تمكن يديك من ركبتيك ويستوي ظهرك حتى إذا صب عليه الماء يستقر الماء عليه هذا هو الركوع الايه؟ الكامل وهذا الذي كان فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمعنى من أتى بالركوع بهذه الصفة الأولى التي ذكرناها ركوعه صحيح أم لا يعني يطلق عليه اسم راكع أم لا يطلق عليه ذلك وصلاته صحيحة ولكن الإنسان دائما ينشد الكمال يأتي بالعبادة على أكمل وجهها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي حتى أن بعض العلماء أخذ في سنن اللي هي سنن الهيئات قال بعض أهل العلم أن بعضها واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في هذا الحديث صلوا كما رأيتمون وأصلي فلما كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويفعل هذه الأمور قالوا أن هذه الأمور واجبة كغيرها تماما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم طبعا المسألة دي هي خلافات كثيرة للفقهاء الشاهد نقول إن فيه واجب عليك بمعنى أنا لو توضأت مرة مرة هو ده الواجب هذا الذي يلزمني أما إن زدت على المرة فهذا هو الكمال هذا هو الكمال وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم طبعا التنوع كما قلت مطلوب من باب إصابة السنة من باب إصابة السنة ثم إن ممكن أنت يتطرك بعض الأمور أحيانا أن أنت لا يكن معك ماء الماء يكون قليل، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتوضأ مرة مرة لقلة الماء، وطبعا يعني في أماكن أنت ممكن لا تستطيع أن تتوضأ فيها وضوءا كاملا طيب لو معاي ماء، لو معاي ماء، يغسل بعض الأعضاء ولا يكفي للبعض الآخر. هل أغسل بعض الأعضاء بهذا الماء الذي معي، ثم أتيمم للباقي، أم أن ننا أتيمم؟ مرة واحدة أو جملة واحدة يعني يجوز أننا أجمع بين الوضوء والتيمم في هذه الحال ها؟ أعمل إيه أتيمم فقط أتيمم فقط وهذا يجزئ لا تقول هنا أننا إن معي ماء ولكن هذا الماء لا يكفي للطهارة الكاملة للطهارة الكاملة اللي هي الوضوء لا يكفي لها وطبعا إحنا تكلمنا مش إحنا قلنا أن ممكن الإنسان يفقد الماء أو التراب. أه؟ قلنا أنه ممكن لا يستطيع أن يجد ماء ولا يجد ما يتيمم به. في الحالة دي بيصلي على حاله. هل هناك بعض الحالات التي يجوز أن يصلي الإنسان بغير طهارة؟ ل لمرضه أو لشدة مرضه ولم يجد من يوضيه أو يطهره يجوز أم لا؟ فالصلاة لا تترك بحال. الصلاة لا تترك بحال. هل يجوز الزيادة على الثلاث في الوضوء؟ طبعاً كلام طويل أهل العلم اختصاره عند الإمام أحمد وإسحاق طبعاً بعض الأخوة بيستصعب مادة الحديث شوية طبعاً ها مش بنقول حديث. إحنا نجي نقول مصطلح حدث إحنا نقول مادة حدث لا فقه حديث بيستصعبها شوية لأن إحنا بنذكر كلام العلماء فيها يعني الإمام النووي بيجيب أقوال العلماء بيأتي بأقوال أهل العلم والخلاف في المسألة طبعاً إحنا كما قلنا نحن ملتزمين بالكتاب وإحنا قلنا قبل كده لا تخاف من هذه القضايا انت لو مسكت ورقة وقلم وكتبت خلفي حتى لو معك الكتاب لو كتبت ورايا المساله ان شاء الله هتستوعبها ثم انت لما انت لما تذهب الى البيت بتفرغ اللي انت كتبته او على الاقل تقدير تكتب على هامش الكتاب وانا اقول لكم على طريقة في المذاكرة كويسة جدا بتفيد وطريقة الاسهم لا سيما في المسائل الخلافية يعني مثلا حكم مثلا يعني حكم الوضوء مثلا هل هو واجب ولا مستحب الوضوء واجب ولا مستحب بالإجماع ولا لا خلاص يبقى مسألة منتهية ما فيش خلاف فيها طيب مثلا المضمضه والاستنشاق احنا لسه ناخدوهم فيها خلاف هل هو واجب ولا مستحب على هناخد ان في اربع مذاهب او اربع اقوال في القضية يبقى انا اقول كده حكم المضمضه والاستنشاق وانزل بأسهم هنزل المسألة فيها كم قول اربع اقوال هياتي الكلام فيها ان شاء الله دلوقتي دي افضل طريقة المذاكرة لا سيما لو كان فيها المساله فيها خلاف أكتب في السهم الأول القول الأول بالوجوب مثلا قول الثاني بالاستحباب قول الثالث بالتفريق وهكذا طريقة الأسم دي لا تنسى في المذاكرة لو عملتها أول مرة ورجعت السهم مرة واثنين وثلاثة هتجد فيه سهولة ويسر فيه القضية وكده هتشرب المادة زي ما بقوله فأنا أرجو أن الأخ اللي يستصعب المادة يعني معلش يستيخذ معي شوية أنا زي ما قلت أن أنا مبرداش أجيب يعني أنا بلتزم بكلام النووي وإلا, وإلا لو إحنا خرجنا عن كلام الإمام النووي لازم أأتي بأدلة العلماء لأنه الإمام النووي يذكر يعني الخلاف بين أهل علم يقول هذا قول فلان وفلان أحيانا يذكر بعض الأدلة على هذا القول وأحيانا لا يتكلم عن الأدلة على الإطلاق فالأصلنا أجيب الأدلة أدلة هذا الفريق وأدلة الفريق الآخر ونجمع بين الأدلة فالجمع بين الدليلين أولى من أن نأخذ أحدهما ونترك الآخر فالأصل في الأدلة الإعمال وليس الإهمال فإن استطعنا أن نجمع بين الدليلين فعلنا وإلا لم نستطع حينها نرجع أحد الدليين على الآخر فنأتي بالدليل على القول الأول والدليل على القول الثاني والدليل على القول الثالث فإن استطعنا الجمع لا بأس وإن فنرجع أحد الأدلة على الآخر فأرجو أن الإخوة لا تستصعب القضية وإنت لو عندك حرص شديد يعني إن شاء الله ستصل إلى ما تريد وإلما إنسان لو استصعب قضية يفعل كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يستصب عليه مسألة من المسائل كان يقول فأذهب إلى مسجد مهجور وأمرغ وجهي فيه بالطراب وأدعو الله تبارك وتعالى وأقول يا معلمة آدم علمني ويا مفهمة سليمان فهمني فما أقوم إلا فتح الله تبارك وتعالى عليها في هذه المسألة ففعل كما فعل شيخ الإسلام وادعو الله تبارك وتعالى أن يعلمك العلم النافع ويعلمك ما جهلت وأن يفتح عليك كل مغلق ادعو الله تبارك وتعالى وطبعا كما يقال بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلى صهر الليالي طروم العزة وأنت تنام ليلا يغوص البحر في طلب الليالي إنسان عوز العز ولكنه ينام طول الليل أنا له بالعز هل سيصل إلى ما يريد؟ لا يصل ولابد الإنسان يستشعر لذة الطلب لذة الطلب العلم يستشعر أنه فيه صعوبة في الطلب وإن هو وجد هذه القضايا بجد ومشقة هتجد لذتها فيما بعد هتجد لذة هذه المشقة فيما بعد فالإنسان إن استصعب قضية من الآن وعقد نفسه من المدة من دلوقتي لن يصل فيها أبدا لن يصل فيها وطبعا إحنا عارفين أن الله تبارك وتعالى وزع العقول وزع الأفهام على البشر فعقلي ليس كعقلك والله تبارك وتعالى جعل فهمي غير فهمك وفهمك غير فهمي والأمور متبائنة في تباين في الفهوم والعقول فالإنسان يعني لابد أن هو يقرأ نفسه على ان هو يدخل في عضال المسائل حتى يستفيد لأنك أنت لو تعلمت بهذه الطريقة هي أفضل طريقة في الفقه على فقه, فقه فقه الحديث فقه الحديث لأنه بيقوي الحجة لأنك بتحفظ كل الأدلة في المسألة تحفز كل الأدلة وحتى لو جيت لأي كتاب من الكتب الفقهاء تجد أن هو كلامه كله مرجعه الأصل فيه إيه الأصل فيه الدليل بخلاف مثلاً فقه الحديث تجد أن الأصل هو الدليل وبعدين بتتكلم وتسطنب الأحكام الفقهية من هذا الدليل واضح فنرجو إن الإخوة يعني ما يستصعبوش القضية وإحنا إن شاء الله يعني بإذن الله سأجتهد إننا يعني لا أخرج خارج الكتاب كثيراً برغم من هذا إيش منهجي مش منهاج إن أنا مخرقش برا الكتاب ولكن أنا هكتهد معكم إن أنا مخرقش برا الكتاب يعني إلا في النذر البسيط من باب التوضيح والتفهين فقط القول الرجح أنت يلزمك كلام الإمام النووي يلزمك كلام الإمام النووي ده اللي إلتا هتتحسب عليه انا قلت في بداية المعهد قلت إن أنا ممكن أخلف الإمام النووي وأرجح قولا غير قوله ولكن أنت مطالب بكلام مين بكلام الإمام النووي رحمه الله فهل يجوز الزيادة على الثلاث في الوضوء يعني الرجل غسل الأعضاء ثلاث مرات هل يجوز الزيادة يزيد من باب مثلا النظافة أو من باب الاحتياط فعند الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما لا يجوز الزيادة على الثلاث وقال ابن المبارك هذا خارج الكتاب على فكرة يعني لخارج الكتاب حاولوا تكتبوه وقال ابن المبارك لا آمن أن يأثم ليه يأثم قال في الصنة فمن زاد فقد تعد وأساء وظلم فمن زاد على الثلاث فقد تعد وأساء وظلم وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا أحب أن يزيد المتوضع على ثلاث فإن زاد لم أكرهه يعني هو بيقول ما بيحبش أنه يزيد عن الثلاث قد لو زاد لم يكره ذلك يعني لم أحرمه الإمام الشافعي رحمه الله من أكثر العلماء الذين كانوا يذكرون الكراهة ويعنون بها الحرمة. قل ذلك كان سيئها عند ربك مكروها. مكروها هنا يعني محرمة. يعني محرمة. فالإمام الشافعي رحمه الله لما يقول كلمة أكره ذلك يعني أحرم ذلك. وحكى الدارمي عن قوم أن الزيادة على على الثلاث تبطل الوضوء. تبطل الوضوء. كزيادة في الصلاة. يعني قال هل يجوز الإنسان أن يزيد في صلاته من نفسه؟ بغير سهو هل يجوز من زاد في الصلاة ركنا عمدا تبطل صلاته أم لا تبطل صلاته كذلك هؤلاء الذين حكى عنهم الدارمي أن من زاد في الوضوء يعني الثلاث فوضوءه باطل وهذا قياس فاسد هذا قياس فاسد لا يصح وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد راجع إلى الاعتقاد فمن اعتقد جواز الزيادة فوضوءه باطل على قول من؟ على قول الحنفية والمسألة طبعا الأصل فيها أننا ندور مع الدليل حي الثدار ندور مع الدليل حي الثدار فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الثلاث وقال ومن زاد فقد تعد وأساء وظلم ما حكم المضمضه والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ ما حكم المضمضه والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ حكَّ الإمام النووي اختلاف أهل العلم في وجوب المضمضه والاستنشاق على أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب الإمام مالك والشافعي وأصحا بهما أنهما سنن في الوضوء والغسل. الطريقة اللي أنا بقولها لكم مهيد. طريقة المذاكرة، طريقة الأسهم. دي أفضل طريقة في الفقه. دي انت لا تنسى المسألة. شايفينها؟ شايفينها؟ لا تنسى المسألة بهذه الطريقة. ودي أفضل طريقة في الفقه. بتيسر لك القضية. حتى أنت عند الكلام بتتذكر السهم الأول مثلا في المذهب الأول ودليله كذا والمذهب الثاني في السهم الثاني ودليله كذا وهكذا. فالمذهب الأول مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوروء والغسل معا يبقى المضمضة والاستنشاق على قول مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوروء والغسل وهذا مذهب الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى ابن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث وهو رواية عن عطاء والإمام أحمد يبقى ده يعتبر قول مين قول الجمهور هذا قول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. المذهب الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق ورواية عن عطاء أنهما واجبتان في الوضوء والغسل. يبقى المذهب الأول نم سنة تين سنة المضمض والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. المذهب الثاني ها مرتبة أعلى واجبتان في الوضوء والغسل. لا يصحان إلا بهما، يعني لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بالمضة والاستنشاق. وهذا القول رجحه ابن قدامة في المغني. رجحه ابن قدامة في المغني. طبعا العلة العلة عنده أن الأنف والفم من الوجه أم لا؟ الخلاف حدث من هنا. هل الأنف والفم من من الوجه أم لا؟ فالحنابلة يرون أن الأنف والفم من الوجه. لذلك المضمضة والاستنشاق عندهم واجبتان في الوضوء والغسل والوجه من المواجهة والأنف والفم فين في المواجهة وليس بخلاف ذلك فهل هم عضوين مستقلين عن الوجه؟ على مذهب الحنابلة ليس بعضوين مستقلين عن الوجه المذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء المضمى والاستنشاق واجبتين فين؟ في الغسل دون الوضوء المذهب الرابع وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد أن الاستنشاق واجب في الوضوء استنشاق هو الذي يجب في الوضوء فقط دون الغسل الاستنشاق واجب في الوضوء دون, دون الغسل الوضوء والغسل طب كله عنده كده الطبعات بتاعته وا يبقى الوضوء والغسل في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما المضمضة سنة في الوضوء والغسل يبقى كم مذهب عندي اربع مذاهب مذهب الاول ان المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل l'mذهب الثاني اعلى قال ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل المذهب الثالث انهما واجبتان في الغسل دون الوضوء المذهب الرابع إن الاستنشاق هو الواجب في الوضوء والغسل أما المضمضه فسنة طبعا مذهب الرابع ده إيه دليله ها حديث لقيتي ابن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فهنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة في زيادة بس اللي أذكر أين هي وبالغ في المضمضه والاستنشاق ودي اللي استدل بها الحنابل على وجوب المضمضه والاستنشاق في الوضوء والغسل أنا أميل للوجوب أميل أن المضمضه والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل طيب لو رجل يغتسل, يغتسل. هل يلزمه أن يتمضمض ويستنشق يلزمه ذلك أم لا هيبقى حسب نوع الغسل, حسب الغسل، هل الغسل هذا مستحب أو واجب بمعنى لو أن رجلا اغتسل هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل دون وضوء يعني أنا دخلت اغتسلت هل يجوز أن أصلي بهذا الغسل وأنا لم أتوضأ ها؟ حسب المذاهب يعني من يرى أن المرمضة والاستنشاق سنتان يبقى يا الغسل هذا ها ينفع يصلي به ها؟ ينفع يصلي به لأن عضاء الوضوء دخلت فيها أم لا والغسل أعلى من الوضوء فإن كانت الصلاة صحيحة بالوضوء فبالغسل من باب أولى, أولى أما من يرى أن المضمض والاستنشاق زحلات كده أن هم واجبتان في الوضوء والغسل يبقى يلزم من اغتسل أن يتمضمض ويستنشق باعتمض ويستنشق بعض أهل العلم فرق بين الغسل الواجب والغسل المستحب قال أن هم واجبتان في الغسل إيه الواجب وليس في المستحب بمعنى أن من اغتسل غسلا واجبا يجوز له أن يصلي صلاة بعده أما من اغتسل غسلا مستحبا فلا يجوز له ذلك وهذا التفرق ليس عليه دليل طيب اللي بيغتسل من باب الترويح يعني من باب النواء النظافة وكده هل يصلي بعد هذا الغسل؟ ها؟ لا ليه؟ لأنه ليس عبادة الغسل ليس عبادة بخلاف الغسل المستحب أو الواجب هل الصلاة لا يترك المضمرة والاستنشاق بحال الصائم لأن كثير من الناس يظن إنه هو لو تمضمض أو استنشق يبطل صومه أو ينقص من أجل صومه فنقول تمضمض واستنشق ولكن لا تبالغ في المضمرة ولا الاستنشاق لا تبالغ في المضمرة ولا الاستنشاق طبعا على قول من يقول بالوجوب يلزمه المضمرة والاستنشاق يلزمه ذلك والذين يقولون بالاستحباب قالوا أيضا يلزمه أنه يتمضمر واستنشق وليس معنى الاستحباب أنه يترك والاستنشاق حتى من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق هل يبطل وضوءه لو ترك المضمضة والاستنشاق يبطل وضوءه أم لا؟ ها على المذهب طيب المذهب طيب لو نسى لو نسى المضمضة والاستنشاق لو نساها ها على قول المستحب خلاص لا القول الواجب يلزم أن يأتي بهما يأتي بهمه طب يلزم أعادة الوضوء مرة ثانية احنا قلنا المرة اللي فاتت لا احنا قلنا المرة اللي فاتت لو واحد غسل يمينه قبل شماله قلنا الوضوء صحيح ولا لأ طب قلنا مع صحة الوضوء يعيد الوضوء من جديد ولا يستأنف الوضوء ولا يعيد منين ها من بعد غسل اليمنى خلاص هيبقى يغسل اليمنى يرجع يغسل اليد اليسرى ويستأنف صح يستأنف سمعوني بس عشان انا اعرفكم حاجة هنا يستأنف معناها يعيد في الفقه يعني لو رأيت كلمة ثم يستأنف معناها انه يعيد العمل من جديد يعيد العمل من جديد نعم لا كلمة يستأنف لو رأيتها في كتب الفقه معناها انه يبدأ العمل من جديد انما نحن بنقول يكمل وضوءه يكمل وضوءه لا يستأنف يعني لا يبدأ العمل من جديد يستأنف وضوءه على ذلك واضح؟ وأرجو اللي, اللي يختلط على الأمور يسأل حتى لا تمر لا ما احنا قلنا الفرق بين يستأنف ويستكمل هو يستكمل إذا نسى عضوا من الأعضاء يأتي به ثم يستكمل وضوءه أو يكمل وضوءه لا يستأنف الوضوء يعني لا يبدأ الوضوء من جديد فإن وجدت كلمة يستأنف يبقى دي بداية العمل من جديد نعم الحديث الايه نعم لا هو كان مرة مرة وقت مرة وقت على الوضوء فأمران السلام بإعادة الوضوء والصلاة الحديث مع صاحب اللمعة طبعا مسألة الترتيب في الوضوء يعني نتجرتنا القضية الترتيب مثلا والمولاة الترتيب في, في الوضوء واجب أو مستحب شرط <تصفيق> شرط دعنا مذهب الظاهرية والإمام أحمد شرط الترتيب الترتيب واجب طيب النبي صلى الله عليه وسلم غسل أو تمضمض واستنشق بعدما غسل يديه هذا حديث الشيخ الألبيان رحمه الله تمضمض واستنشق بعدما غسل يديه فالترتيب هنا ترتيب هنا ما تقولون لا اليد أنا أنا قلت يديه اليد لما تطلق تطلق من في الوضوء خلي رألك لأن السنة هي التي تبين القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما منين من هنا من رض تمام مش أيديهما يعني كله تفغسلوا أيديكم هنا السنة بينت غسل يد الفين للمرفقين فالسنة هنا هي اللي تبين ف... فهنا ما تقولون بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وستنشك بعد غسل لدين وحديث صحيح يبقى هنا الترتيب ايه ها؟ مستحب على قول مستحب على قول وفي قول وسط قال ان الترتيب واجب في الاركان التي ذكرت في الاية اما في غيرها يستحب الأركان التي ذكرت في الآية الترتيب واجب فيها أما في غيرها فمستحب واضح ما حكم مسح الرأس في الوضوء وما القدر الواجب في مسحها أجمع العلماء على وجوب مسح الرأس ولكن اختلفوا في قدر الواجب منها على ثلاثة مذاهب الكلام كله النهاردة في مذاهب ها؟ عشان ما تعقدوش خلي بالك متعة الفقه كله فكده يعني متعة الفقه ودرسة الفقه في أن أنت تعرف مذاهب الفقهاء في المسألة ودي متعة اللي إن شاء الله لما تتخصص فيها تشعر بهذه اللذة وهذه المتعة ولذلك يعني أنا أجد بعض الأزاهرة لما يتكلم يتكلم بقوة لأنه أعرف مذاهب العلماء كلهم وهو تجدك البحر يتكلم فإحنا نرجو من الإخوة أنهم يهتموا بهذا الباب يعني يهتموا بدراسة الفقه بدراسة الفقه المقارن ده بيقوي حجتك إن شاء الله فاختلف العلماء على ثلاثة مذايف القدر الواجب في مسح الرأس ماذا بالأول ذهب الإمام الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم وهو شعرة يطلق عليه الاسم وهو إيه؟ شعرة واحدة شعرة ده جزء من الرأس أم لا؟ جزء فقال الإمام الشفعي بجواز مسح شعرة من الرأس المذهب الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وجماعة لو مذهب الجمهور يعني إلى وجوب استعاب جميع الرأس بالمسح جميع استحاء استعاب ها؟ الرأس بالمسح وطبعاً السنة معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه, رأسه، ثم يذهب به إلى قفاة ثم يعود به إلى مقدمه مرة أخرى المذهب الثاني مذهب مالك وأحمد وجماعة اللي هو الجمهور إلى وجوب استعاب جميع الرأس بالمسح طبعاً هذا الاستعاب يشمل الرجل والمرأة أم هذا الكلام خاص بالرجل خاص بالرجل والمرأة يجوز لها أن تمسح مقدم الرأس فقط المذهب الثالث وهو قول أبي حنيفة في رواية الواجب ربعه ربع إيه؟ أن تمسح ربع شعر الرأس الواجب ربعه طبعا استدل الإمام الشفعي وابو حنيفة بقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا أن الباء هنا للتبعيد الباء هنا للتبعيد ورد عليهم الجمهور أن الباء في اللغة لها استعمالات فالباء هنا معناها للإلصاق وليست للطبعيد يعني امسحوا برؤوسكم معناها امسحوا رؤوسكم ثم أن الباء ممكن تأتي بأكثر من معنى فبينت السنة أن نمسحوا برؤوسكم هنا معناها أن الباء للإلصاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح بعض رأسه قط كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يمسح جميع الرأس لا احنا بنقول الرأس الوحد غير الناصية والعمامة احنا دخلناش في العمام لان العمامة لها احكامها الخاصة احنا بنتكلم دلوقتي عن الذي يتوضأ بغير عمامة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة ومسح على الناصية ومقدم الرأس والعمامة صلى الله عليه وسلم ومسح على هيئة شعره صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال لو شعرك بتفرأوا مثلا بيجيوه على جنب يجوز لك أن تمسح على هيئة شعر رأسك. يجوز لك ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترجعش استأن تمسح على هيئة. هكذا فقط. وهذا يجزئ. وهذا من السنة. وهذا من السنة. فلا تتكلف خلاف ما أنت عليه. يعني أنت على وضع معين. لابس للإمامة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصية والإمامة. فتمسح على الناصية والإمامة. كالمسح على الخفين. لو أنت لابس خفين هل يلزمك أن تخلعهما حتى تغسل قدميك ولا تمسح عليهم لو أنت لابسهم على وضوء كما سيأتيكم إن شاء الله في نور ها تمسح عليهما تمسح عليهما خلافا للشيعة خلافا للشيعة وطبعا لهدي النري صلى الله عليه وسلم في المقدمة وطبعا مسألة المسح الخفين برضو الكلام فيها رائع جدا كلام فيها رائع وجميل إن طبعا في ناس اختلفت هل يجوز المسح على الجوربين أم لا يأتيكم هذا الكلام إن شاء الله في السبيل يبقى احنا عندنا ثلاث مذاهب اننا امسح لو مسحت شعره يجزئ ولو مسحت ربع الرأس يجزئ وقول الجمهور إن هو يلزم انه يستوعب جميعي جميع الرأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب الرأس تمسح كم مرة هل تمسح مرة ولا مرتين ولا ثلاثة وقع الخلاف أيضا بين العلماء في عدد مسح الرأس فذهب الإمام الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء يبقى مذهب الشافعية كام؟ ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء واستدل لهذا القول بظاهر رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فهنا رواية مطلقة توضأ ثلاثا ثلاثا فقال الإمام الشافعي معنى ذلك أنه مسح رأسه أيضا ثلاثا كما مسح سائر الأعضاء وكذلك ما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وأجاب الشافعي عن أحاديث المسح مرة لأن الجمهور تهيج كلامهم أن المسح كان مرة, مرة واحدة فأجاب الإمام الشافعي عن إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة لبيان الجواز يعني الأصل في الإنسان أن يمسح رأسه ثلاث مرات فإن مسحه مرة يجوز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجواز أو لبيان الجواز وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل أي على الثلاث هذا هو المذهب الأول أما المذهب الثاني فذهب الجمهور الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة لا يزاد عليها السنة في مسح الرأس كم مرة واحدة لا يزاد عليها والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح فقط يعني مسح رأسه فقط ولم يقل لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وأجاب على حديث توضأ ثلاثا ثلاثا الذي استدل به مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله بأنه مجمل بأنه مجبل تبين في الروايات الصحيحة مجمل بيانته السنة العملية يعني دي سنة ودي سنة بس سنة هنا هنا الحديث دي مجمل مش واضح مجمل ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يبين أن مسح الرأس مرة واحدة فتبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر وقال أبو داود في السنن أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة يبقى الراجح قول من؟ قول الجمهور الراجح قول الجمهور أن مسح الرأس مرة واحدة بالكيفية التي ذكرناها طيب بالنسبة لصفة غسل الوجه طبعا المنم النومي مقدم يعني قدم في الكتاب مسائل وأخر مسائل فأنا اجتهدت أن أنا يعني أرتب المسائل ولكن برضو أعتفي اللي أقع فيه المفروض كنت تتكلم عن غسل الوجه قبل مسح الرأس ولكن نتكلم عنه الآن صفة غسل الوجه طبعا من منابة شعر الرأس إلى أسفل الضقن طولا إلى أسفل لحيين له أسفل الضقن من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا طيب بالنسبة لحكم غسل اللحية في الوضوء بالنسبة لللحية اللحية على قسمين لحية كثة واللحية خفيفة أما اللحية الكثيفة فحكمها أنه يكتفي بغسل ظاهرها يكتفي بغسل إيه؟ الظاهر فقط يعني تغسل وجهك وظاهر اللحية فقط لأن هذا الظاهر يعتبر مواجها اللح الكثيفة أما أنت فلا <تصفيق> أنت يلزمك <تصفيق> لأن هذا الظاهر يعتبر مواجها وهو الذي تحصل به المواجهة فأغنى عن غسل باطنه كالحال في الرأس بتمسح شعر الرأس ولا بيلزمك أن أنت تشبع فروة الرأس بالماء يلزمك لإيه المسح فقط يلزمك المسح فقط طيب هل يجب تخليلها؟ نعم نعم طب هل اللحية تدخل في الوجه بأم لا؟ فإحنا قلنا الظاهر هو الذي يدخل في الوجه أما الباطن فلا الباطن فلا وهذا قول الجمهور داود الظاهري وطبعا ابن حزم وافقه أن يجب غسل اللحية الكثيفة يجب غسلها لأنه قال إن هي من الوجه وجزء جزء من الوجه وقول الجمهور صحيح صح أو أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أمر بتخليل لحيته بتخليل اللحية ما أمر بذلك ولكن كان يأخذ كفا من ماء بعد الوضوء ثم يخلل به لحيته فالعلماء قالوا هل يجب تخليل اللحية الكثيفة أم لا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده يفيد الاستحباب وليس الوجوب الأمر المجرد يفيد الوجوب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وجاء بفعل الأمر فيفيد الوجوب ما لم تأتي قارين تصرفه إلى الاستحباب وفعله المجرد صلى الله عليه وسلم لا يفيد إلا الاستحباب فقط فكونه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء ثم يخلل به لحيته فهذا فعل والفعل يدل على الاستحباب فتخليل اللحية الكثة أو الكثيفة مستحب وليس بواجب ولكن أنت كطالب علم تلزم نفسك به تلزم نفسك به ولكن كلكم أو غالبكم مش هيلزم بذلك إنه كلكم ما شاء الله يعني فيس حد لحيته كثة بحيث إنه هو نقول إنه هو يلزمه أو لا يلزمه وفي لحية بقى اللي اللحية الخفيفة هذه يجب تخليلها يجب تخليل اللحية الخفيفة ليه؟ لرؤية بشرتها لرؤية بشرتها اسمها بشرة ولا بشرة؟ ها؟ بشرة وليست بشرة كما هو المشهور ندخل على حكم غسل الذين إلى المرفقين لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل الذين في الطهارة ولكن هل يدخل المرفقان في الغسل؟ هل يدخل المرفقان في الغسل أم لا؟ خلاف بين العلماء أكثر أهل العلم على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل أكثر أهل العلم على ذلك نقول الجمهور على ذلك قول عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإصحاق وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب مالك وداود لا يجب لا يجب لا يجب أن يدخل المرفقين فين في غسلهما في الوضوء والغسل ولا في الوضوء بس <تصفيق> أنتنمتم ولا لسه في الوضوء ولا في الغسل الغسل طبيعي يعمم جدائي البدن بالماء فيدخله طبيعي إن نحن نتكلم فين في الوظوء طب المرفقين هم إيه العظم الناتئ في آخر الذراع اللي هو دول ده المرفق العظم الناتئ في آخر الذراع لمن مالك وداود استدل بقوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق فأمر بالغسل إليهما وجعلهما غاية بحرف الجر إلى جعل المرفقين دول إيه دنهاية يعني غاية انتهي إلى هنا فلذلك لم يدخل في الوضوء وهي الانتهاء الغاية قالوا أن إلى هنا لانتهاء الغاية الجمهور قالوا لا أن إلى لها أكثر من استعمال في اللغة فهنا اللغة هي اللي تحدد والسياق هو الذي يحدد والأعلى من ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تبين أنها إن كانت لانتهاء الغاية أو بمعنى المعية فممكن إلى بمعنى مع كما قال الله عز وجل ويزدكم قوة إلى قوتكم إلى هنا بمعنى مع وفمعنى وأيديكم إلى المرافق عند الجمهور وأيديكم مع المرافق وأيديكم مع المرافق فيدخل المرفقان في غسل اليدين وكذلك حديث أبي هريراه رضي الله عنه الذي سيأتي إن شاء الله بعد قليل مش النهاردة يعني بعد قليل من الشرح أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في ذراع، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق اللي هو هناخده إن شاء الله في باب إطالة الغرة والتحجيل إن شاء الله إصحاق بن رهويه له كلام جميل يقول إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية يعني تهاء الغاية وتكون بمعنى مع إلى في هذه الآية يحتمل أن تكون لانتهاء الغاية ويحتمل أن تكون بمعنى مع فبينت فبينت السنة أن إلى هنا بمعنى مع وليس لانتهاء الغاية إن كل الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا أنه غسل يديه مع المرفقين طيب ما هو حد اليدين في في غسلهما طبعا لأن بعض الناس يخطئ يعني أنت بتغسل كفيك ثلاث مرات في بداية الوضوء بعض الناس لما يجي يغسل يديه بيبدأ من الرصغ يبدأ يغسل إيده من هنا من الرصغ وليس هذا بصواب لأن حد اليدين من أطراف الأصابع حتى المرفقين إلى المرفقين ولذلك أبطل الإمام الشافعي رحمه الله من غسل من الرصغ يديه إلى المرفقين يبطل وضوءه يبطل وضوءه لأن لم يدخل الكفين في غسل اليدين فحد اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين طب هنا قلنا أنه لضوء باطل لأنه لم ينطبق اسم غسل غسل اليدين واضح؟ ندخل في صفة غسل الرجلين قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين يعني في في الوضوء ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين وهذا خلاف لمن للشيعة التي تقول بالمسح على الرجلين هم يكتفون به هم يمسحوا بإصبع واحد على على الرجلين الشيعة ولكن إجماع أهل العلم من سلف هذه من هذه الأمة وخلفهم أن غسل الرجلين واجب في الوضوء. واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين برضو الشيعة اختلفت مع أهل السنة في المراد بالكعبين. تفق العلماء أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان من الساق بين الساق والقدم. اللي مافين؟ في أسفل القدم عظمين ناتئين واحد على اليمين واحد على الشمال الذي يفصل بين الساق والقدم. وفي كل رجل كعبان. في كل رجل كعبان. لأن الشيعة شذت فقالت في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم العظم اللي هو فين ها في, ظهر في ظهر القدم في آخر القدم في مؤخرة القدم ونسب هذا القول لمحمد بن الحسن ولا يصح عنه يومين اللي قال كده هم الشيعة فقط الذين خالفوا أهل السنة في كيفية المسح على الرجلين هم يقولون بالمسح وإجماع المسلمين قاطبة أهل القبلة اتفقوا على غسل الرجلين واتفق المسلمون كذلك على أن في كل قدم إيه كعبان اللي هم العظمان ناتئان في أسفل القدم بخلاف الشيعة التي تزعم أن ها أن الكعب فيه هو الذي في ظهر الإيه القدم هنا مسألة وإحنا ذكرناها في المرة الماضية هل يجزي جريان الماء على الأعضاء دون ذلك يعني بمعنى أن أنا أضع يدي تحت الماء دون أن أدلك يدي في الوضوء هل يجزئه ذلك الجمهور على الإجْزاء يجوز أن تمر أو يجري الماء على العض في الأعضاء ولا يشترط الدلك وإن فرض الإمام مالك والمزني وقال باشتراطه باشتراط الدلك وأنا يعني أميل لكلام الإمام مالك مع إن ده خلاف قول مين؟ قول الجمهور لأن قول الإمام مالك إن الإنسان يتأكد من صحة وضوئه لأن من الممكن بعض الناس بيهمل يعني بعض الناس ممكن ترى يفعل أشياء غريبة جدا في الوضوء ولذلك يعني المفروض إن إحنا ندرس للناس لا سيامعهم المسلمين الأخطاء في الصلاة من بداية دخول الخلاء إلى التسليم نبين لهم هذه الأخطاء التي يقعون فيها هنا في الحديث قال عثمان قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال نحو وضوئي هذا لماذا لم يقل مثل وضوئي هذا الإمام النووي لفت نظره هنا صلى الله عليه وسلم قال نحو ولم يقل مثل وضوئي هذا يقول لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره استحال انت تأتي بعبادة كما كان يأتي بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم قريب منه يعني مش كده طيب الحافظ ابن حجر رد عن النووي قال ايه الحافظ ابن حجر قال الحافظ تعليكن على كلام الامام النووي لكن ثبت التعبير بها في رواية عند البخاري في كتاب الرقاق ولفظه من توضأ مثل وضوء هذا فين الرواية ثبتة فين؟ عند البخاري وفاتت من؟ الإمام النووي مع إنه شيخ الحفاظ ومن في الناس كان رحمة الله عليه فاتت هذه اللفظة فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بالكمال كما كان يأتي به صلى الله عليه وسلم في الوضوء فالإمام ابن حجر رحمه الله قال له لا استنى ده جاءت رواية عند الإمام بخاري في كتاب الرقاق تقول من توضأ مثل وضوء هذا وذكر كلاما طويلا الحافظ ثم قال فالتعبير بنحو من تصرف بعض الرواه لأنها تطلق على المثلية مجازا. نحو تطلق على المثلية مجازا وليس حقيقة ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب طبعا هنا نروح لفين أن أنت لما تأتي وتقول نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من غير تكيف ولا تشبيه ولا تمثيل تشبيه تقول تشبيه ولا تمثيل طب ليه تمثيل ما قلتش تشبيه لان في بعض كتب العقيده قل من غير تشبيه فاحنا نقول ان التعبير ادق تشبيه ولا تمثيل ايه يا رجاله ها تمثيل تعبير الادق اولا ليس كمثله شيء فالله تبارك وتعالى هو الذي أثبت المثلية هو الذي قال بالمثلية ليس كمثله شيء فالتعبير بمثل أدق ليه؟ لأن التمثيل الشيء يماثل الشيء تماما زي الشيء والصورة الخاصة بيه يعني أنت لو صورت الورقة دي صورة هتجد نفس الكلام مطابقا له أم لا؟ في كلمة هتزيد في كلمة هتنقص في سطر يخض مكان سطر كذلك ليس كمثله شيء أما التشبيه فمن الممكن أن يكون هناك شبه في بعض الوجوه يعني يجوز أن نصف العبد ببعض صفات الله تبارك وتعالى يجوز بالمؤمنين رؤوف رحيم ولكن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات فصفاته تبارك وتعالى تليق بدلاله وعظيم سلطانه فلا تماثل صفات المخلوقين فهل يتصف الله تبارك وتعالى بصفة هي صفة كمال للعبد وتكون في حقه سبحانه وتعالى صفة نقص <تصفيق> ده دبؤ له بكل قوة ها؟ هل يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة هي صفة كمال للعبد وتكون صفة نقص لله تبارك وتعالى زي ايه الولد ده اشهر حاجة انجاب الولد بالنسبة للعبد صفة كمال ولا نقص الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى فلو احنا قلنا ان يتصف به الله تبارك وتعالى با احنا وصفناه بصفة نقص وشابهنا النصارى في ذلك يبقى في صفات الله تبارك وتعالى هي صفة كمال للعبد لا يتصف الله تبارك وتعالى بها كما أن لله تبارك وتعالى صفات لا يجوز لأحد من المخلوقين أن يتصف بها كالجبار المتكبر سبحانه وتعالى لا يجوز للعبد أن يتصف بهذه الصفات والله أعلم فالمثلية تقتدي مطابقة الشيء بالشيء أما التشبيه فمن الممكن يكون فيه شبه في بعض الوجوه لذلك هنا الإمام ابن حجر هو يقول للنووي لا ممكن واحد يأتي بصفة الوضوء كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله ثم قام فركع ركعتين يعني توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب الوضوء الوضوء وهي سنة مؤكدة ليه سنة الوضوء بماذا سبقتنا يا بلال في الجنة قال ما توضأت في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين فهل يجوز أن تصل الركعتين أو سنة الوضوء هل يجوز أن تصل في أوقات النهي ودي صلاة ذات سبب مين اللي بيقول نعم؟ من يتفق في هذا القول ها في ناس خايفة رفعي دي طبعا ده كلام مين أصلا اللي بيقول أي ويقول ده رأي مين في الأئمة الأربعة ده كلام الشفعي الأئمة الثلاثة الجمهور على خلافه أنه لا يجوز أن تصل صلاة ذات السبب في أوقات النهي وهذا أقوى الأقوى قول الجمهور من القوة بمكان وهي أيضا من المعارك الفقهية التي وقعت بين الفقهاء واستدل الإمام الشافعي بهذا الحديث حديث بلال رضي الله عنه أرضاه واستدل الجمهور بأحاديث النهي عن الصلاة كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه سلاس ساعاتنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا والعلماء قالوا إذا تعارض حاضر ومبيح قدنا الحاضر على المبيح عند التعارض فالحاضر هنا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات والمبيح أنه أقر بلال رضي الله عنه وأرضاه عن الصلاة في مثل هذه الأوقات لأنه سكت صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب على كلام بلال رضي الله عنه ودي مسألة طويلة وكنت عملت فيها بحث بسيط وحقيقة قول الجمهور أقوى, أقوى من نحية الأدلة وفهم الأدلة وطبعا وإن كان شيخ الإسلام تيمية رجح كلام الإمام الشافعي الشيخ ابن بايز الله عليه رجح كلام الإمام الشافعي وفيه قول وسط في المسألة وهو ما أتبناه إن في أوقات الكراهة تصلى صلاة ذات السبب أما في أوقات تحريم فلا أوقات التحريم فلا وإحنا عندنا أوقات الكراهة وتحريم كم؟ خمسة ثلاث أوقات تحريم ووقتين كراهة أنت عارفينهم طالما أنت بترد بقى أنت عارفينهم إيه؟ أوقات التحريم ثلاثة من بعد من عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيدة رمح يعني أنت بتصلي الفجر وبتعود لطلوع الشمس وبتنتظر ربع ساعة مثلا حتى ترتفع قيدة رمح فتصلي من عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيدة رمح ده وقت التحريم الأول ماشي كده قبل الزوال أو عند الزوال اللي هو قبل صلاة الظهر بما يقرب من عشر دقائق مثلا حاضر. ومن بعد صلاة العصر إلى أن تضيء في الشمس إلى الغروب اللي هو قبل المغرب بنصف ساعة تقريباً، فإذا تضيافة الشمس إلى الغروب دخل وقت الإيه دخل وقت المغرب وده وقت إيه تحريم يعني من بعد صلاة العصر لقبل المغرب حوالي نصف ساعة ده وقت إيه كراهه ومن عند هذا الوقت دخول المغرب ده وقت إيه تحريم بعند كم وقت تحريم؟ ثلاثة وقت إيه للكراها فقول جمهور العلماء أنها أن صلاة تصلى في مثل هذه الأوقات وقت كراها آه من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ده وقت كراها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ده وقت كراها إلا <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> الله الحمد لله قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه يعني لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد أو لمجرد عروضه عفيا له عن ذلك وحصلت هذه الفضيلة يعني أنا رجل أصلي فجاءني شيء عارض في الصلاة هذا الأمر العارض هل خاص بالصلاة وما تعلقوا بها ولا خارج الصلاة إن كان خارج الصلاة يجب دفعه يجب دفعه فإن استرسلت أو استرسل معي هذا الشيء فلا أخذ لا أخذ هذه الفضيلة ليغفر له ما تقدم من ذنبه وأصابني حديث النفس فإن دفعته أو فإن دفعته فان شاء الله لي هذه الفضيلة أما إن كان أمر يتعلق بالصلاة وأمور الآخرة فلا بأس بذلك ليس هذا من حديث النفس المنهي عنه قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه المراد بالغفران هنا الصغائر دون الكبائر ليه لأن الكبائر لابد فيها من توبة لابد فيها من توبة يقول قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة يعني ده أتم الوضوء أتم الوضوء يقول الإمام النووي المسألة التي ذكرناها قبل ذلك وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث والمراد بالثلاث أي المستوعبه للعضو وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة يعني إيه أنا جاي مثلا أغسل زراعي فأخذت غرفة فأنا أغسل الزراع وصلت النصف الزراع دي غرفة ولا لأ غرفة هتعتبر غسلة كاملة أو ننقصة يبقى قال أن أأخذ غرفة تانية وأكمل داق الذراع أم لا أأخذ غرفة تانية وأكمل باقي الذراع وتكون دي ثلاثة هتكون دي الزراع عن الثلاثة ولا تكون مرة هتكون مرة واحدة يعني لو خدت غرفتين لعضو واحد يبقى هم غسلة واحدة وليس غسلتين طيب ما الحكم في من شك في عدد الغسلات هل غسل ثلاثة أم اثنتين هنا مسألة الإيه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فإن شككت في ذلك ماذا أصنع أبني على اليقين وهو الأقل، أبني على اليقين وهو هعتبره نداءه، ندي غسلتين وأبني على ذلك وأبني على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى سلا ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وكان وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان وهذا طبعا قواعد الشك الأخرين معروفة من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في الحدث وتيقن أو شك في الطهارة وتيقن الحدث بنى على ما تيقن وهذا سيأتيكم إن شاء الله في قاعدة الشك واليقين في آخر باب الطهارة في آخر استناء إن شاء الله في هذا الحديث من فوائد التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم يعني لما أنا أعلم غيري لو علمته بطريقة التعليم يعني مثلت له كيفية الوضوء أو صفة الصلاة أو شابه ذلك فهذا أبلغ للمتعلم ثانيا الترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثنة، بثمّة الترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثمّة. لما منو طبعا طبعاً يرى إيه؟ يرى وجوب الترتيب في كل إيه؟ في كل الأعضاء في كل الأعضاء. الطرغيب في الإخلاص. الترغيب في الإخلاص الإنسان يعني يخلص عمله لله تبارك وتعالى وأنتم كما تعلمون أن العمل إن كان لابد أن يكون خالصا صوابا وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول يعني الإنسان لو يعني لا يخشع في صلاته من الممكن أن يضيع أجر الصلاة ومن الممكن لا تقبل منه صلاته التحذير من لها تحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول. طبعا إحنا كده نكتفي إن شاء الله. ولكن جاءني سؤال. هذا السؤال هذا السؤال من منهج القرآنيين طائفة تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتهمش السنة ولا تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أن القرآن وحده يكفي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الطائفة ألا يوشك أن رجل متاكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أحللناه فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء يقول ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله فالسؤال الذي جاءني يقول إن كلمة صفة صفة أنا قلت نصف الله تبارك وتعالى بما به نفسه فهل هذه الكلمة وردت في السنة هل أقسم التوحيد وردت في السنة؟ ولا هذا باستقراء النصوص؟ بالاستقراء كيف ألم شيخ الإسلام تيمين؟ قال كل هذه القضايا من باب استقراء النصوص طيب لو أنا جيت على صفه من الصفات أسميها إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم أنا أرجو صاحب السؤال لا يستحي فإن الله لا يستحي من الحق ونحن نريد الحق ونلزمه أنا عاوز أعرف لما أقول لا تأخذه سنة ولا نوم أسمي اللفظ ده إيه؟ ها؟ ها؟ أسميه إيه؟ طب الصفة في السنة إذن في حاجة اسمها استقراء النصوص نفهم من كلام الله تبارك وتعالى أن له صفات كما أن له أسماء ودية المسألة ديت هل تكلم بها العلماء المتأخرين فقط والذي من قديم الأذل من قديم الأذل فأنا عاوز عوز عاوز أعرف دلوقتي يعني لو رسائل مستحي بعتلي برضو ورقة هيسميلي لا تأخذه سنة ولا نوم هيسميها إيه طب النوم هنسميه إيه لله تبارك وتعالى ننفي عنه النوم صح؟ طب لو قلت ننفي عنه صفة النوم فدي كلها صلاحات مستنبطة أو بالاستقراء مستمدة من الكتاب والسنق بالفهم فهم هذه سلف هذه الأم لا سماء النستلف ما لما تكلم بها أحدهم مفيش واحد طلع له وقال له كي... جبت كلمة صفة دي منين طبعاً اللي خلانا نقول ده منهج القرآنيين من باب التنبيه لأن هذه المسألة يعني كانت جاءتني من ضمن الشبهات اللي هم بيرموها علينا أن أنت بتقول الصفة الله عز لم يصف نفسه ولم يقل أن أنا وصفت نفسي بكذا ولا بكذا طب لما أقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري أسميه إيه؟ الكبرياء أسميه اسم؟ أسميه إيه يا أخوانا؟ ولا أسميه اسم الكبرياء؟ لا ربنا سمى نفسه بالمتكبر ووصف نفسه بصفة الكبرياء في الحديث يبقى نرجع القضية من البداية أنا أفهم من هذا الحديث إن أنا أقول إن أنا أصف الله تبارك وتعالى بصفة الكبرياء كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أرجو أن صاحب السؤال يكون استوعب ما أقول ولو عنده أي شبهة يأتي بها حتى نستفيد ولعله هو عنده زادت علم في القضية نستفيد منه إن شاء الله وإحنا يلزمنا أن نلتزم الحق ونحن ندوره كما نظور مع الدليل حيث دار ندوره مع الحق حيث دار ولا يضرنا من أين جاء هذا الحق فإن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان الرجيم قال صدقك وهو كذوب فأنت تقول آية الكرسي كل يوم قبل النوم هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ آية الكرسي كل يوم ها ولجي فضل اقرأة الكرسي عند المنام أو عند النوم بسبب إن هذا الشيطان قالها لأبي هرير رضي الله عنه أرضاه وأقرهنا السلام على ذلك هل لو قال فرعون كلمة حق نرد هذا الحق من أجل أن فرعون قالها ينفع فنحن نأخذ الحق وهذا منهجنا وندين لله به نأخذ الحق من أي أحد كائنا من كان ونرد عليه خطأه أو باطله فنقول كما يقول غيرنا وكما قال علماء الأمة قديما قول, غي قول غير خطأ يحتمل الصواب وقول صواب يحتمل الخطأ فأرجو لو الأخ عنده شبهة نعم بعتنى إن شاء الله هذا والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم